Sė. geiu to biwi atikami al tadira ilwati rawah yanati أفضش كايتو عليا والحب ليس إليها كله ترى إليها كل ما نعو غلّها أفضش كايتو ليس إليها صح ما طالف رادي أعزدتها قيانا على عالي لغرب في, في ترى اشتقت عينا والحب ليس لي مهما طال فراقي عدت How I am to ساد قبل هذا ومن شتم طالا